بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأمفال قل للأمفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن من المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذات ليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وإذات ليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ هُلَاءِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ دَرَجَاتٌ أَنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَاثَيْ فَتَيْ مِنْ أَنْهَاهَ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ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 111. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين 112. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم 113. وما النصر إلا من عند الله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 117. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار 118. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الألبار 119. يولهم يومئذ دبره لا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد با بغضب من الله فقد با بغضب من الله ومؤهجاً وبأس المصير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 111. إن الله موهن كيد الكافرين 112. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 113. وإن تنتهوا فهو خير لكم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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الذواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم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 119. أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 110. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَنَشَاءَ الْأَمْثَالَ ۚ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ مَا إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ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 117. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون 118. قل للذين كفروا إن فهو يوفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله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 وَالَّمْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَرِزْقِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ التق الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعت أنتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمر كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمر كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينته ويحيى من حي عن 112. وإن الله لسميع عليم 113. إذ يريكهم الله في منامك قليلا 114. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم 112. إنه عليم بذات الصدور 113. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا 112. وإلى الله ترجع الأمور 113. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 117. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط 118. وإذ دين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصُوا عَلَىٰ عَقِبِهِمْ وَقَالُوا إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ ۖ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ 112. والله شديد العقار 113. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوك قل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يترف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأذارهم وذوقوا عذاب الحريق 119. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 110. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم 111. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم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 117. لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 118. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم 119. وكذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواء كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم يقبضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإنما تف 119. وقفنهم في الحرب فشرر بهم من خلفهم لعلهم يذكرون 110. وإما تقافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء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 تُهْبُونَ بِهِ عَدٌّ وَاللَّهُ وَاعِدٌ وَكُم وَآخَرِينَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يغ فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا 120. ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم 121. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال 113. يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين 114. يكن منكم مئة يغلبوا ألفا الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فأيكم من 120. وإنكم مئة صابرة يغلبوا مئتين 121. يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 110. مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم <تصفيق> <ها> يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا لكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجُّوا 119. أولئك بعضهم أولياء بعض 110. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا 111. وإن استنصرواكم في الدنيا لَفَعَلَيكُمُ النَصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ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 115. لهم مغفرة ورزق كريم 116. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم 117. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم